دلنا على عبدنا يوم الفرقان وما انزل على عبدنا يوم الفرقان يوم تلتقى الجمعان والله على كل شيء قدير ان أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مثعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ويحيى من حيى عن بيتِه وإن الله لسميع عليم إذ يدركهم الله في منامك قليلًا ولو أراكهم كثيرًا لفشلتم ولو أراكهم كثيرًا لفشلتم ولا تناسعت في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيت في أعينكم قليلا ويقلنكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاسبتوا, فاسبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون